إنِ فِي ذَلِكَ لآياتِ لِقَمتَ فَكَّرون قُلَِّذينَ آمَنُوا يَغْفِولَّذينَ لا يَجونَ أيَّ مَو اللهَّهِ َجِذِيَ قَوْمًَا بِمَا كانوا يَكْسبون من عَمِلَ صَالِ حَم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 وَأَتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيِّنًا بَلِ ٱخْتَلَفُوا مِن قَبْلُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كانوا فيه يَخْتَلِفُونَ 119. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون 110. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم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 117. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون 118. فأما الذين آمنوا وعملوا فِي فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز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 وَقِيلَ لِلْيَوْمِ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ آذا وَمَأْوَاكُمْ نَاهُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا